ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز به فريضتان أو فرائض ما لم يحدث وعليه كثير من العلماء منهم الإمام أحمد في اشهر الروايتين والحسن البصري وابو حنيفة وابن مسيب والزهري وذهب مالك الشافعي وأصحابهما إلى أنه لا تصلى به إلا فريضة واحدة وعزاه النووي في شرح المهذب لأكثر العلماء وذكر أن ابن المندر حكاه عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر والشافعي والنخعي وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والليث وإسحاق وغيرهم واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم ليس فيها التقييد بفرض واحد وظاهرها الإطلاق وبحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم الآية واحتج أهل القول الثاني بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة ثم يتيمم للأخرى وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع على الصحيح عند المحدثين والأصوليين أخرج هذا الحديث الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم أم مجاهد عنه والحسن ضعيف جدا قال فيه ابن حجر في التقريب متروك وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال قال لي شعبه إيتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب وقال البيهقي لما ساق هذا الحديث في سننه الحسن بن إمارة لا يحتج به انتهى وهو أبو محمد البجلي مولاهم الكوفي قاضي بغداد واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عمر وعلي وعمر بن العاص موقوفا عليهم أما ابن عمر فرواه عنه البيهقي والحاكم من طريق عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإلا لم يحدث قال البيهقي وهو أصل ما في الباب قال ولا نعلم له مخالفا من الصحابة قال مقيده وعفى الله عنه ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتية وهو حجة عند أكثر العلماء ولكن أثر ابن عمر هذا الذي صححه البيهقي وسكت ابن حجر على تصحيحه له في التلخيص والفتح تكلم فيه بعض أهل العلم بأن عامرا للأحول ضعفه سفيان بن عيينه وأحمد بن حنبل وقيل لم يسمع من نافع وضعف هذا الأثر ابن حزم ونقل خلافه عن ابن عباس وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر أن البيهقي قال لا نعلم له مخالفا وتعقب بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس أنه لا يجب وأما عمرو بن العاص فرواه عنه الدارقطني والبيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن العاص كان يتم يتيمم لكل صلاة وبه كان يفتي قتادة وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمر قاله ابن حجر في التلخيص والبيهقي في السنن الكبرى وهو ظاهر وأما علي فرواه عنه الدارقطني أيضا بإسناد فيه حجاج بن أرطاه والحارث الأعور قاله ابن حجر أيضا ورواه البيهقي في السنن الكبرى بالإسناد الذي فيه المذكوران أما حجاج بن أرطاه فقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق كثير الخطأ والتدليس وأما الحارث الأعور فقال فيه ابن حجر في التقريب كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف وقال فيه مسلم في مقدمة الصحيحة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جابر عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبية يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين وقد ذكر البيهقي هذا الأثر عن علي في التيمم في باب التيمم لكل فريضة وسكت عن الكلام في المذكورين أعني حجاج بن عرطاه والحارث الأعور لكنه قال في حجاج في باب المنع من التطهير بالنبيذ لا يحتج به وضعفه في باب الوضوء من لحوم الإبل وقال في باب الدية أرباع مشهور بالتدليس وأنه يحدث عما لم يلقه ولم يسمع منه قاله الدارقطني وضعف الحارث الأعرى في باب منع التطهير بالنبيذ أيضا وقال في باب أصل القسامة قال الشعبي كان كذابا المسألة السابعة إذا كان في بدنه نجاسة ولم يجد الماء هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه فيكون التيمم بدلا عن طهارة الخبث عند فقد الماء كطهارة الحدث أو لا يتيمم لها ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث وإنما يتيمم عن الحدث فقط واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دل على ذلك كقوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وتقدم في حديث عمران بن حسين وحديث عمار بن ياسن المتفق عليهما التيمم عند الجنابة وأما عن النجاسة فلا وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة الحاقا لها بالحدث اختلف أصحابه في وجوب إعادة تلك الصلاة وذهب الثوري والأوزاعي وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي نقله النووي عن ابن المنذر. أيها المستمع الكريم اكتفي بهذا وإلى لقاء قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته